حرف العطف لكن يدل على الاستدراك وتأتي مسبوقة بنفي أو نهي، مثال ما هربت من المعركة لكن واجهت العدو، تفيد الجملة السابقة الثبات عند مواجهة الأعداء.